لما صبروا وكانوا بآياتنا جعلناهم أئمة بامرنا ب لما ر ص وكما ا و ا ا بآياتنا ا ن يوقنون ن و ج ع ل ه م يقول ن بامرنا بآياتنا ن ن وكما و ي ق ابن تيميه ان ا ل ا م ا م ة في الدين م ب ن ي مبلية على الصبر واليقين, إن الإمامة في الدين مبنية على الصبر واليقين. و الصبر كما قلنا لا بد من أ ج ل أ ن تحتمل ع ا م المصائب و أ ن ت ت ج ر أ غ ص ط ا ل ع ب ا د ة وتكاليفها وانت ل و أ تقوم بها فلا بد لك من م ر ا ق ب ة رب العالمين أ ن تنظر إ ل ي ه هو الذي أ م ر بالجهاد وهو لا يريد أ ن يعنتنا ولا يريد أ ن يظلمنا إ ن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و ا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين, لا يحب الظالمين فهل تظنون ان أ تكليفكم بالجهاد ظلم أ ن أ خ ذ الشهداء من بينكم هم انما هو اختيار و ا ل ص ف ا ء ويتخذ س منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولذلك كان أ ح د ه م يوطد اذ تصيبه ا ل م ص ي ب ة يقول يصبر نفسه و إ ذ ا ا ع ت ر ت ك ب ل ي ة ت ص ب ر لها صبر الكريم ف إ ن ه بك أ ع ل م و إ ذ ا شكوت إ ل ى ابن آ د م إ ن م ا تشكو الرحيم إ ل ى الذي لا ي ر ح م و فالتشكي الى الناس نفي للصبر وشكوى على رب العالمين لخلقه الضعفاء ا ل م ت ا ك ي ن الذين لا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون الموت ولا حياه ولا نشورا فالنظر إ ل ى اليد التي أ ن ز ل ت البلاء والنظر إ ل ى ا ل ج ز ا ء الذي يترتب على الصبر والبقاء مع الصبر الجزاء في الدنيا والجزاء في ا ل آ خ ر ة ثم النظر إ ل ى النعم التي تتصبب عليك مع هذه ا ل ب ل ي ة ا ل ص غ ي ر ة التي لا تكاد تذكر بين النعم التي أ ن ع م الله بها عليك و إ ذ ا قارنت وعددت النعم ف إ ن كانت عينك تؤلمك فلك عين اخرى و إ ن كانت أ ذ ن ت ع ل م ك فعندك القلب والرجلان واليدان وعندك الخير وعندك القلب وعندك الشرايين وعندك ا ل ص ح ة وغير ذلك ف أ ي ن تضع هذه ا ل م ص ي ب ة م ص ي ب ة المكاره في مقابل ك ف ة المحاسن والنعم إ ن ك إ ن نظرت إ ل ى المحاسن والنعم و إ ل ى ا ل آ ل ا ء التي تتصبب عليك من رب العالمين تنسى بليتك التي نزلت عليك ومن هنا كما جاء في الصحيحين انظروا إ ل ى من هو أ س ف ل منكم في الدنيا ولا تنظروا إ ل ى من هو أ ع ل ى منكم ف إ ن ه أ ج د ر أن ل ا تجدروا ن ع م ة الله عليكم انظروا إ ل ى من هو أ س ف ل منكم قارن نفسك بمن حولك إ ن ا س ت ك ي ت من ا ل ر ز ق من ق ل ة الرزق ومن الفقر فانظر إ ل ى من حولك و إ ن ا س ت ك ي ت من ا ل أ ل م فاذهب الى المستشفيات وان اشتكيت من الحزن فاذهب الى المخيمات مخيمات الارامل واليتامى والمشردين والمهاجرين فانت في ن ع م ة ع ظ ي م ة وفي م ن ة ك ر ي م ة ولكنك لا تدرك ولعل الله يفتح بصيرتك فترى بعين ا ل ب ص ي ر ة ما لا تراه العين ا ل م ص د ر ه يقول مطرف ا بن عبد الله الشخير دخلت على عمران بن الحصين وقد اشتد مرضه و ت ق ب و له السرير ل أ ن ه لا يستطيع أ ن ينزل عنه فاستعبرت لحاله بكيت لحاله قال يا مطرف مطرف من التابعين وعمران من خيار ا ل ص ح ا ب ة قال يا مطرد ما يبكيك قال حالك قال لا ت ب خ ل قال قلت لماذا قال ل أ ن ي أحب م احب ي لأني أحب ما يحب ربي كانوا يقول يا مطرد أ و ت ك ت م عني والله إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لتزورني في مرضي هذا وتسلم علي و آ ن ت بها و أ ر د عليها السلام أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وبعد فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يا من تركتم بلادكم ابتضاء مرضاه الله وجدتم مهاجرين في سبيل الله ورابطتم ابتغاء م ر ض ا ت الله عز وجل و ت و ا ب ه يا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة الرباط صعب على النفس يحتاج إ ل ى صبر يواديه والرباط رباط ل أ ن ه ربط النفس على ثغور ا ل أ ع د ا ء وكانوا يربطون خيولهم انتظار الفزع ولذلك سموا مرابطين وسماه الله عز وجل رباطا ل أ ن ه م يربطون ا ن ف ت ه م وخيولهم وكما جاء في الحديث ورجل آ خ ذ بعنان ف ر ت ه خير الناس خير الناس في الفتن س رجل آ خ ذ بعنان ف ر ت ه كلما سمع ه ي ع ة طار إ ل ي ه ا يبحث الموت مظانا انه يبحث عن الموت انه يكد نفسه بحثا عن الموت في سبيل الله فهل تريدون ان تصبروا على الرباط هل تريدون ان ترابطوا حتى ي أ ت ي يوم فيه تجاهد ولا جهاد بلا رباط والرباط والصبر عليه أ ص ع ب من الجهاد فالجهاد م ع ر ك ة و م ع ر ك ة ث ا ن ي و ث ل ا ث ة وقد يصبر ا ل إ ن س ا ن سنوات حتى يدخل م ع ر ك ة و ا ح د ة و ا ل أ ع د ا ء يعدون و ي ج ه د و ن سنوات حتى يخوضوا م ع ر ك ة و ا ح د ة وكما قال ذاك اليهودي ايجال أ ل و ن قال لقد حضرنا, حضرنا عشر ة سنوات م ت و ا ص ل ة من أ ج ل الثلاث ساعات ا ل أ و ل ى التي ضربنا بها المطارات ا ل م ص ر ي ة وحددنا بها م ص ر ن ا عشر ة سنوات من أ ج ل ثلاث ساعات أ و ت ظ ن و ن ان النصر ي أ ت ي هكذا ص د ف ة أ و اعتباطا إ ن ه لا ي أ ت ي إ ل ا حسب السنن والقوانين إ ن لله سننا وقوانين في هذه ا ل ح ي ا ة كمش تجري على ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ ش ي ا ء و إ ذ ا حصلت ك ر ا م ة لبشر أ و لفرد أ و لولي في م ع ر ك ة أ و في رباط فذاك خ ا ر ج من السنن بل هو جزء من سنن الله ان يكرم عباده بعد الصبر、والشدة. ولذلك ا ش د ة و ل م ن ت ص ر الانبياء و ل ن ت ص ر الناس الا بعد ان رابطوا طويلا وبعد ان صبروا كثيرا وعندما تصل ي ص ر العوض الى ش د ة لا بد لها من ا ر ا د ة رب العالمين فتوقف السنن التي يراها الناس ل ت أ ت ي بسنن اخرى تنقذ بها ع ب ا د ة وتخلص بها ا ل ل ي ا ء عندها تتدخل ا ل ا ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة فلما س ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي س ي ه د ي ن ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ض ر ب بعصاك البحر ف ا ن ط ل ق فكان كل فرق كالصود العظيم و أ ذ ل ف ن ا ثم ا ل آ خ ر ي ن و ع ن ج ي ن ا موسى ومن معه أ ج م ع ي ن ثم أ غ ر ف ن ا بعد الباقين إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم و ب ع د صبر بني إ س ر ا ئ ي ل الطويل على الذبح على قتل أ ب ن ا ئ ه م و ا س ع ي ا ء ل س ا ئ ه بعد الصبر على إ ي ذ ا ء فرعون بعد العذاب الشديد وفي ل ح ظ ة الضيق تدخلت ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة لتنقذ العباد المؤمنين ولم تتنزل ا ل م ل ا ئ ك ة في م ك ة لم تتنزل الملائكة حتى يتم قانون الله وناموسه بتربيه النفوس ا ل م ؤ م ن ة على محك البلاء وفي نار الابتلاء وفي ا د و ن السطحيه حتى تصفو النفوس حتى إ ذ ا انتهت ا ل ف ت ر ة ا ل م ك ي ة وصبر من صبر وكما يقول أ ب و الحسن وسيد فلما فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم وعلم الله أ ن ه م لا يريدون جزاء في هذه ا ل أ ر ض كائنا من كان حتى انتصار هذا الدين على أ ي د ي ه م علم أ ن ه م أ ص ب ح و ا امناء على شريعته فمكن لهم في ا ل أ ر ض فرغت م لهم ك ن ل في ا أ ض خ ل نفوسهم من حظ نفوسهم لقد أ ز ا ل الصبر كل الغبش واللبس لقد أ ز ا ل كل ما يكدر القلب لقد أ ز ا ل الرياء لقد أذال ونجابت و... معه سحائب معه الرياء والحقد والنفاق والطمع وغير ذلك لقد نزلت كلها على محك ا ف ت ن ه وفي أ ت و ن الابتلاء فخلصت ن ف و ت ه م من حظ ن ف و ت ه م ولم يعد لهم في هذه ا ل أ ر ض طمع في أ ي جزاء حتى انتصار هذا الدين على ع ي د ي ه م ل أ ن ه نوع من الجزاء علم الله أ ن ه م أ ص ب ح و ا أ م ن ا ء فمكن ا لهم في ا ل أ ر ض ومن هنا ترد ا ل ق ص ة التي رويت عن سيدنا علي أ ن ه ج ت م على صدر كافر ليقتله فبصق الكافر في وجهه فتركه سيدنا علي حتى لا يكون قتل الكافرين فيه حظ لنفس سيدنا علي بالانتقام من تلك البقاء ط اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا فلاح ة بدون صبر و م ص ا ب ر ة ورباط وتقوى إ ل ز م و ا أ م ا ك ن ك م قد عرفتم يا ح ا ر ث ة قد عرفتك الزم لقد عرفتم الطريق ومن الله عليكم بهذا المكان ومن يبدل ن ع م ة الله من بعد ما جاءت ف إ ن الله شديد العقاب واعلموا ان الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيمه بها ي لكم ت ع ل ي م ا 「今朝もお気に入りしてください。 كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين امه حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان إ ل ى يوم الدين اللهم مكر المؤمنين في الارض اللهم انا نسالك اليك الدوس الاعلى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على ع ل ى ا ف ت و ح ا ل ع ا ر ف ي ن ا ل ل ه م ا ح ب ه و ع ل ا ل وصحبه وعلى ا ء وصحبه و ع ل اله وصحبه و اله وصحبه و ل ى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى ا ه وصحبه وعلى اله وصحبه و ل ب ه وصلبه وصلبه و ص ل ا ه و ص ل ب ي ن ص ل ب ه وصلبه و ص ب ه و ص ل ب وصلبه وصلبه وصلبه وصلبه و ع ل ي ه وصلبه وصلبه وصلبه و ل ب ه وصلبه وصلبه و ص ل ب وصلبه و ص ل ب وصلبه وصلبه وصلبه وصلبه و ل ب ه وصلبه و م ن و ق ف ن ا ه م ا ل ل ه م مزك ر ا ي ا ت ه م و ش د ب ه وصلبه و ف ر ك ش م ل ه م وصلبه وصلبه وصلبه و ص ل م ه وصلبه وصلبه وصلبه وصلبه وصلبه وصلبه وصل وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ق ر ي ه ا ل إ س ل ا م و ح ك ن د و ل ة ا ل ق ر آ ن وجعلنا من جنود ا ل ق ر آ ن و أ م ت ن ا على ش ه ا د ة ف سبيلك اللهم شر صدورنا ويسر أ م و ر ن ا و ا ص ح واهدنا وجمع كلمه المسلمين على التقوى يا رب العالمين اللهم إ ن هذه القلوب قد سمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نطره شريعتك فاوثق اللهم رابطتها واجمدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو وشر صدورها بفيض الايمان ك وجميل التوكل ع ل ي و ح ي ه ا بمعرفتك وامتثال ا ل ش ه ا د ة في سبيلك إ ن ك نعم المولى ونعم النصير آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن واغفر اللهم لنا ولكافه المسلمين ولكل المسلمين ومن تبعهم باحسان إ ل ى يوم الدين يا رب العالمين وصل وعلى وصحبه وجل وأقم رسول الصلاة الصلاة الصلاة اللهم على آله للحسن الله أن محمد الرسول الله لا إله إلا الله الله على على سيدنا حيا حيا الفلاح أنه محمد تسمع محمد أشد إن أكبر أكبر قد ق اعوذ م قام الصلاة الصلاة الله الله لا إله قد الله أشبر أكبر أ إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آ م ي ن ألف ل النابلسي للعلوم الاسلاميه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 ر أ ي ت احد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس و ا ل م ق ر ر أ ي ت ه م لي ساجدين قال يا بني لا تخصصر اليك ع ذ اخوتك فيكيدوا لك كيدا إ ن الشيطان ل ه م ن س ا ن عدو مبين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 ل ي موسوعه حكيم لقد كان في لقد آ ي النابلسي ت ل ي ن إذ للعلوم الاسلاميه وحبوا إ ن ل وقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غيابه الجبر والقوه ب ي غيابه الجب يلتقظه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف ورئيس